بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاع للملائكه رسلا اولي أجنحة رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع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 لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت غسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس نَوَعَدَ اللَّهِ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَّنَكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إن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 كبير أَفَمَا زَيَّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ان الله عليم بما يصنعون والله الذي اقصى الذى حفت ثير سحابا فسقناه فسقناه الى بلد ميت فاحييناه به الارض بعد من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلمة طيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومقر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من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 عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هو هذا ملحم أجاج ومن كل تأكلون لحم قريا وتستخرجون, وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في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 وَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الأموات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 بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبجنات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء أرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بض و مختلف ألوانها وغرابيب وغرابيب سود ومن الناس والدوان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 الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما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 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم غالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جن تَعْدُنِي يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فيها حَدِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي أَذْهَبَ عَنَّا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 نا نعمل أو نعم لكم ما يتذكر فيهما تذكر وجاءكم النذيل فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأم إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض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 بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن مِنْ من أحد مم بعدي إنه كان حليما غفورا وأقسم بالله جهدا أيمن لئن إجاه أهبن ذيروا لا يكونن أهدا ذيكونن أهدا من إحدى الأمم فلم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 فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ تِلاَ حِ تَحْوِيلاَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا, وكانوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قوة وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السنة